وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوتا ملكا قالوا اننا لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده مسطة في العلم والجسم والله يؤتي بلكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يعطيكوا تابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية من تَرَكَ آلُ آلوسا وآلها عون تحمله الملائكة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ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 فَلَمَّا جَاءَ وَالَّذينَ هُوَ وَالَّذِينَ مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ كَأَنَّهُمْ لَا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 فَبَرَزُوهُ نِجَالُهُ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَأَصْرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزموه بإذن الله وقدل داود جانوت وأاته الله الملك والحكمة وأاته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لدفع الله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 قائتاه ولكن الله لا يفعل ما يريد